طارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنؤ بالعصبة للقوه اذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته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 قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يعطاه الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئات ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون, يقولون ويك الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا دخس فبنا ويكأنه لا يفلح الكافرون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 أن يلقى إليك الكتاب رَحْمَةً رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك